وَجَعَلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين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 وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير اللَّهِ أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم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 أَيْنَ كُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّمَا عَلَى اللَّهِ آلاَهَا أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدْ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنَّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ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 ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشرهين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون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 قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكهرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا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 ولداو الآخرة خير للذين يتقون أ فلا تعقل قد نعلم إنو لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبون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 ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضر إلى علهم يتضرعون فلو لا إرجائهم بأسنا تضرعون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 قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انذر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون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 فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون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 وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَطُرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ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 وكذلك فتنا بعضهم ببعض اللي يقولوا أهؤلاء إما الله علينا من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين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 ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القائر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه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 Ulma juna ġi kummiovuruma tilberri ja albaharita, tuuna uutta, pofu, a' u, a' huffiata, la' ina' Qulillahu yunjiikum minha wa min kulli karbin thumma antum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 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 9. اللَّهِ 10. 11. 11. وَإِن 12. 12.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 ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى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 وَيَوْمَ joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo,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 فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْنَا اللَّيْلُ رَأَاكَ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي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 وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووَهَبْنَا لَهُ إسحاق ويعقوب كُلَّم هَدَينَا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 وزكرياء ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين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 إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء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 فأنا تؤفكون فالقوا الإصباح وجاعروا الليل سكنا واش أمس والقمار حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم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 Väkhorra jena min hukhodi run, hukhoritu min huhabben, muta raakibem, uaminen, uhminen, uhminen, uhminen, uhminen, uhminen, uhminen, ما نمشتبه وغير متشابه أنظر إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلك لا آيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم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 Summa ila, rubiin, rugiin, um, بِمَا abi, um, bimekan, u, جَهْدَ Ja aiko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 ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طريانهم يعمون ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله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 ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئلة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم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 وَمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ظُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَفِيرًا لَيَضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَةِ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 ناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زجنا للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكبر مجرميها ليمكرو فيها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 سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا että se اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا se, että يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ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 قَالَنَّ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خالدين فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إن رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بعض الظالمين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 وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهدك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات ما عملوا وما ربك بغافر لما يعملون وربك الغني ذو الرحمه ان يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما من يا قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إن ميعمل فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ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 وَلَ شَ اللهَّ مَا فَعَلُ فَذَرُّْم وَماَا يَفْتَُون وَقَاالُهَذِي أَنعَمُ وَحَوسٌُ حِدُرُ ال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 معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا الحبل والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا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 Femänietä, azwaj min al-dwaqni t-nejn min al-maazi t-nejn. Ul-aadakarroini, harwama, am nab uni bi-ilmin in kunntum sadeqin Wa min al-ibil athnain, wa min al-baqar athnain Qul an-zakaraini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 قل لا أجد في ما أُوحى إليّ محروماً على طعامي طعامه إلا أن يكون ميتاً أو دماً مسفوحاً أو لحماً خزيراً فإن نور جس أو فصقاً أهلاً لغير الله به فَمَن ظَلَمَ غَيْرَ بَاقٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَرْمٌ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ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 وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ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 ولا تتبع اموال الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره وان بربهم يعدلون قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا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 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلّا بالحق ذلك موصاكم به لعلكم تعقرون ولا تقربوا مال اليتيم إلّا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشد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 وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ بَارِكُوا فِيهِ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ قَائِمَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا